بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليوفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأفر ويثمي عليك ويهديك قطرا مستقيما <تصفيق> تَطْيِئُ قُلُوبُهُمْ يَقُولُونَ بِأَسْمَائِكُمْ مَا لَكُمْ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ بَلْ مَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بكم ضبا أَوْ أراد بكم فَلْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا कि तुम كتم من زاد أن أضروكم عليه وكان الله بما تمنون راضيا ومن الذين كفروا الحرار والهري معكوفاً أن يغلب محلة تدينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة القوة وكانوا أحق بها. that وَقَفَّتْ سَوَا عَلَى كُرْسِيِّهِ يُعْجِبُ النُّورَ وَيَغِيظُ بِهِ الْمُطَفِّئُ اكْتَمَلَ وَقَفَّتْ سَوَا Altyazı